أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله عاده المساع. إن الله عاده المساع. وينزل الغيث. وينزل الغيث. ويعلم ما في الأرواح. وما تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ mut inna allah alim hakika kuijua saa kwa mongo. na yeye ndiye anaiteremsha mvua na anavijua vilivyondani ya, ya uzazi na haijui nafsi itachuma nini kesho wala nafsi yoyote haijui Hakika Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujua mwenye kabari. Imeletwa kwako na uongofu.com